إ ن الله مع الذين استقوا ولو ا ز ع ت ق هم المحرمون آله ومن ا ل ت ب ي ن و ت ق ع ا ه الشعر الى يوم الجميل والدين ما ح ب ض ب ت ه ايها الاخوه بالله في د و م ن جميل برمان المحضرات ا ا ل س ر ا ت ي ا ن لسته يوم بيت إ الله عز وجل في مقابل ر بمن واحد ومن اهل ف د ع الفتره ق ر ا ن ي ة ع ظ ي م ة تحذر والتحذير من الله جل جلاله ما كان تحذيرا ولا انذارا من قائد على وجه ر وما كان تحذيرا ولا انذارا من ح ر ك ة ا ن ق ل ا ب ي ة وما كان تحذيرا ولا انذارا من قائد ا ل م ش ر ي و إ ن م ا تحذير من رب ا ل أ ر ض والسماوات هم العدو فاحذرهم عدو ظاهر يمشي على وضع ا ل أ ر ض وعدو مخفي عدو من الشياطين وعدو من ب ن ا ل إ ن س ا ن ا ل أ ع د ا ء كثر والحذر واجب هم العدو فاحذرهم 朝のおしだい عاد محمد وهاب 声出てくるかも。 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل في كتابه الكريم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أ ذ ل ة على المؤمنين أ ع ز ة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخاصون ل و م ت لائم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 خير و أ ح ب إ ل ى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعذ بالله ولا تعجز ولا ت ق و ل لو أ ن ي فعلت كان كذا وكذا ولكن قل ف د ر الله وما شاء فعل ف إ ن لو تفتح عمل الشيطان أ م ا بعد الاخوه الكرام والاخوات الكريمات الحاضرين والسامعين السلام عليكم جميعا و ر ح م ة الله وبركاته عنوان هذه ا ل م ح ا ض ر ة كما استمعنا وكما غ ر ا ن ا هم العدو فاحذرهم ا ل أ ع د ا ء المربطون ب ا ل أ م ة كثيرون ومنهم أ ع د ا ء خطيرين و ش ر ي ي ن لكن حديثنا في هذه ا ل س ا ع ة عن أ ش د هؤلاء ا ل أ خ ط ا ء أو ه ر خطرا و أ ش د هؤلاء المتربصين فتكا وشرا فهذه ا ل آ ي ة هم العدو فاحذرهم هي ا ل آ ي ة ا ل ر ا ب ع ة من ص و ر ة من كتاب الله عز وجل تسمى ص و ر ة المنافقون و هي جزء من آ ي ة هي قوله تعالى عن طاعه المنافقين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 عند بعض أ ه ل العلم بالزنادقه و هذا المصطلح النفاق ماخوذ في ل غ ة ا ل ع ر ب من نافطا ل ي ر ب و ح نافطا ل ي ر ب و ح أ ي جثر ا ل ي ر ب و ح و ا ل ي ر ب و ح ح ش ر ة أ و د ا ب ة ص غ ي ر ة مثل ف ا ر تحت الجثر داخل ا ل أ ر ض تحت ر ا وهذه ا ل ج ث ر تجعل هذه ا ل د ا ب ة ا ل ص غ ي ر ة منازل م ت ع د د ة ف إ ذ ا طلبها العلم من منفذ خرجت من ا ل آ خ ر و إ ذ ا طلبها من غيره خرجت مما يليه وهذا هو الشبه بين هذه ا ل ج ح و وبين المنافقين أ ن المنافقين متلونين يلبسون لكل حاله لبوس وله في كل مغامر مغالب وله في كل ن ا ح ي ة لسان وفي كل ميدان وجه وفي كل ز ا و ي ة شعار فهذا ا ل م ت ش ب ه بان اصغاء ل ي ر ج و و ك ل م ة المنافق ويقال هذه ا ل د ا ب ع ا ل ص غ ي ر ة لما تحفر هذه الجحفر ت ح س ر وتجعل خبره رقيقه لاعلى الجحفر ك أ ن ه مغطى بالسوق حتى إ ذ ا شعرت بالضيق و ا ل ح ر ج ضربت ب ر ا س ه ا وخرجت من هذا المكان المغطى ا ل ف ر ا ق فكذلك ا ل منافق يتظاهر بما ليس فيه ف إ ذ ا شعر بالضيق و الحرج و اقتراب ا ل ف ض ي ح ة خرج من أ غ ر ب مخرج و لو بالكذب و لو بالزور أ و الفاطم المنافقون قبره كانت على عهد النبي عليه الصلاه و السلام و استمرت عبر التاريخ تاريخ ا ل أ م ة الطويل و هي مستمره الى زماننا الحاضر و وقتنا المعاصر بعض اهل العلم سماوا ا ل ز ن ا ز ل في عهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كانوا م ع ر ف ي ن بالمنافقين سماوا القران المنافقون ونزلت ا ل ص و ر ة باسم المنافقون لما دخل ا ل آ ع ا ل في ا ل إ س ل ا م استبدلوا ك ل م ة المنافقين واشتهر ك ل م ة ا ل ز ن ا ز ل فالزنديق هو المنافق و أ ط ل ق مصطلح معاصر على هذا ا ل ط م ا ط و الفئه وهو يسمى الطابور ا ل خ ا ر ي ومصطلح طابور خالد اول مره ظهر, ظهر في بدايه الثلاثينيات في حرب و م ع ر ك ة لبعض الجيوش ا ل ا س ب ا ن ي ة وتوجه إ ل ى مدريد ف أ ح د قوات هذه الجيوش ا ل ا س ب ا ن ي ة جسم الكتائب إ ل ى أ ر ب ع كتائب وقال ل ي أ ت ب ا ع ه عندنا أ ر ب ع ط و ا ب ي ر ج ا ه ز ة أربع ط و اربع ب ي أي أ ر كتائب ج ا ه ز ة للقتال وهناك في مدريد طابور خ ا م س سيقاتل معنا ليس معهم و إ ن م ا هم معنا لكن وصفهم وبينهم ف أ ص ب ح مصطلح الطابور الخامس لاي فئه دخيله يقرا على المتجسسين ا ل م ن د س ي ن و س ط الصفوف وشاعر مصطلح الطابور الخامس لاي ف س ا مهندس وصف الجماعه او الفئه يعمل على ا ل ت خ ز ي ر و التثبيط و ي ك و ن عليها لا لها و يتضاعف ا ل م س ا ل م ة يتضاعف المصطلح ومصطلح الطابور الثاني الزنادقه المنادقون كلهم داخلون في هذه ا ل آ ي ة هم العدو فاحذرهم هذه ا ل آ ي ة ا ل أ س ل و ب فيها عندها ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يسمى أ س ل و ب الحصر والقصر هم العدو يعني لا عدو إ ل ا هؤلاء أ و هؤلاء أ و ل الناس بحكمه ا ل أ ع د ا ء لان هؤلاء أ خ ط ر من اليهود و أ خ ط ر من الكفار و أ خ ط ر من النصارى و أ خ ط ر من الوثنيين و ا ل ل ا ج م ي ن هؤلاء ا ل ع د ا ة عندهم م ا ه ر ة و م ك ش و ف ة ل ك ن ه ؤ ل ا ء الذين هم من جلدتنا ت ك ل م و ن ب ه ل س ن ت ن ا و يعيشون في ديارنا و بلادنا و معنا في كل مكان هؤلاء هم ا ل أ ش د خطرا و ا ل أ ش د فتكا لامه الاسلام لذلك هذا التحذير هم بحضرهم هنا عليه محمد والسلام يجمل جميع المحاطبين والسامعين والسلام كل الخطاب للنبي الصلاة الرسول عدو عليه متعب وهو للحضر أي الأمة أخطر الأعلى إذا يا كنت الصلاة هؤلاء هؤلاء هؤلاء شرط على أو إلى ط ب الطبقات ت ث ا فكانت ث ة ا ا ا ل م ن الثلاثه الطبقه الاولى هي ط ب ق ة أ ه ل ا ل إ ي م ا ن المؤمنين هؤلاء هم أ ش ر ف الناس و أ ح س ن الناس و أ ع ل م الناس و أ ع ل م الناس الذين آ م ن و ا تكلم الله جل وعلا عنهم بسوء البغض ب أ ر ب ع آ ي ا ت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما ر ض ق ن ا ه م ينفقون والذين يؤمنون بما أ ن ز ل إ ل ي ك وما أ ن ز ل من قبلك و ب ا ل ا خ ر ة هم ي ق ن و ن أ و ل ئ ك على هدى من ربهم و أ و ل ئ ك هم ا ل م ف ل د و ن بعد ه ن ا ل ط ب ر ذكرت ا ل آ ي ا ت الطبعه ا ل ث ا ن ي ة من طبعات ا ل م س ت و ع وهي ا ل ط ب غ ه الكامله في ا ي د ي قال الله عز وجل ان الذين كفروا سواء عليهم أ انذرتهم ام لم تنذرهم لا ي ؤ م و ن خ ت م الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أ ب ط ا ل ه م ا ل ن ش ا و ة ولهم عذاب عظيم بعد ط و ا ئ م ا ل ط ب ق ة ا ل ث ا ل ي ة ت أ خ ر الكلام عنها لانها ط ب ق ة متاخره ل أ ن ه ا هي ط ب ق ة الدنيا أ س ف ل السابلين والشر الاشرار مجموع ب ه ذ ه الطبقه أ خ ط ر الطبقات والكلام عنها كان أ ط و ل الكلام تكلمت عنها أ ك ث ر من عشر آ ي ا ت ه ا ل ط ب غ ه ا ل خ ط ي ر ة ا ل م ق ي ف ة الملون في أ ر ب ع آ ي ا ت الكافرون في آ ي ت ي ن أ م ا هؤلاء المنافعون في أ ك ث ر من عشر آ ي ا ت بدات ب ق و ل تعالى ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله وباليوم ا ل آ خ ر وما هم بمؤمنين سنستعرض في ا ل ب د ي بعض صفات المنافعين كما جاء في هذا القران الكريم ف ي ا ل س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يوجد س ب ا الصفات غير على كثير من الناس وكثير من هذه الاسلام والعياذ بالله م ت ل ب بهذا ا ل ص ف ا ت وقد يجهل ا ت ا ل م ن ا ي ي ن ف ح د ه عن اذا كل هذا ا ل ص ف ا ت ميزان أ و ل ا يجري ا ل إ ن س ا ن ع ل ي هذا ا ل س ه وثانيا يعرف ي ه ا ع ل ا مدى المنازلين بالمجتمع فيعرفون هذا ا ل ص ف ة ك ش ف ه ا ا ل ق ر آ ن وهذا الطبع ف ض ذ ع ت في ا ل س ن ة فيكون انه كاشف ل ل م ن ا ب ق ي ن حتى يكون على حذر ولا يستند لاحضار ا ل م ن ا ب ق ي ن او يتلطا ببعض ا ل صفات ا ل م ن ا ب ق ي ن وقبل ا يخوض في هذا التفاصيل صفات ا ل م ن ا ب ق ي ن كما جاء في القران و ا ل س ن ة م ن م ب ص و ط او ما الى انواع النفاق النفاق الموبيل يقسم الى قسمين أ ح د ه م ا أ ف ض ر من ا ل آ خ ر القسم ا ل أ و ل هو ا ل ن ف ا ق الاعتقالي ا ل ن ف ا ق الاعتقالي اي ما كان ع ق ي د ة في القلب هو ان يوصل الانسان ا ل إ س ل ا م ويوصل الكفر وهل هو ا ل ن ف ا ق المعروف عندنا ان يوصل الانسان ب ر س ا ل الايمان لكن في قلبه يعتقد الكفر يشك في ا ل ق ر آ ن في ا ل إ س ل ا م في الدين في الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن ص ر ف ا على المطالب ح م ا ي ة للمال و ح م ا ي ة للمنافع الدنيويه يتظاهر ل ل إ س ل ا م وهذا هو النفاق ا ل أ ك ب ر المخرج من ا ل م ل ة هو نفاق عبد ا ل م ا بن أ ب ي بن سلول زعيم المنافقين وبقي ق و ا ئ المنافقين معه في جهنم في أ س ف ل سافلين كما تلاحظون ي في ا ل م ن ف ا ي ه اين ل هو ويخبرنا الله منه في الدرجات الدنيا من النار ل أ ن ه الشر البشر و ا ح د و اسفل بني آ د م عياذا بالله فالنفاق الاعتقالي مخلص من جهنم نفاق الافضل ان يقبض على ا ل إ ن س ا ن ب ا ل إ ي م ا ن و يقطن في قلبي الكفر و الله م ط ر على قلبي أ م ا النفاق الثالث هو النفاق العملي وهذا النفاق يكون بالجوارح و ب ا ل أ ق و ا ل و بالافعال و هو الذي يرى فيه أ ه ل ا ل إ س ل ا م نفاق عملي و ليس هو نفاق اعتقادي النفاق الاصغر الذي لا يخلد صاحبه في نار جهنم كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر ب ع من قلن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصمه منهن كان فيه خ ص م من النفاق حتى يدع إ ذ ا حدث كذب و إ ذ ا ثمن خ ا ل و إ ذ ا عاهد غدر و إ ذ ا خاصه خير هذه ا ل أ ر ب ع ة لا ي ت ب ع إ ل ا بمنافق خالص ومن كانت فيه خصله من, من النفاق حتى يدعها و م و ظ ر الصفات التاليه هي عن الصفات النفاق العملي وبعضها يدخل في النفاق الاعتقالي على حسب ما جاء من ذكر الله وشرح في كتاب الله عز وجل فأول التلام آيات عن تعالى ف ا ل كلام عن المنافرين ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله وباليوم ا ل آ خ ر ومن الناس من ي ع م د الله على حق كل آ ي ه فيها ومن الناس فهي كلام عن المنافرين الا قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه أ م ا سؤال ا ل آ ي ا ت ومن الناس من يفعل كذا وكذا فهي سلام عن المنافقين وكل ببعض صفات المنافقين ف أ و ل هذه ا ل آ ي ا ت قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله و ي ا ل ي و م ا ل آ خ ر وما هم بمؤمنين هذا النفاق الاحتفادي ا ل أ ك ب ر أ ن يقول ا ل إ ن س ا ن يدعي ا ل إ ز د ا د لسانه ويعترف الكبرى في باطنه وقلبه إ ذ ن المنافقون ل ن صفاتهم انهم يقولون ما لا يعتقدون ا ل م ن ا ف ر يقول ما لا يعتقد وما هم ا م ؤ م ن ي ن لماذا تظاهر هذه ا م ص ف ب يخادعون الله والذين آ م ن و ا وما يقدرون إ ل ا أ ن ف س ه م وما يشعرون ل أ ن ا ل م ن ا ف ر طبع على ا ل م ر ا و ة و ا ل ه د ا ء ا ل م ن ا ف ر متذب ا ش خ ص ي ه رابط التوجه ليس له راي ولا ر د ل لذلك قال الله جل وعلا انهم يخادعون الله والذين ن ا ظ ر بجهلهم و ر ا يخدعون إ ل ا انفسهم وما يشعرون هذه ا ل أ ب ع ا ل والصفات هذه ا ق ل و ب م ر ي ض ة لذلك قال الله جل وعلا بعدهم ب ا ش ر ة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أ ل ي م بما كانوا يكذبون والمرض في ا ل ق ر آ ن مرضان مرض الجسد أ و مرض ا ل ش ه و ة ومرض الشبهه مرض ا ل ش ه و ة المذكور في قوله تعالى في سوط الاهداف لنساء النبي عليه الصلاه والسلام فلا تخضان ل ق و ل ف ي ط ع الذي في قلبه مرض الخطاب لنساء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلا تخضان بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض و ق و ل ن ا قول معروف المرض هنا مرض ا ل ش ه و ة أ م ا هنا في قلوبهم مرض فالمرض المعني مرض ا ل ش ب ه ة وليس هو مرض ا ل ش ه و ة في قلوبهم مرض شك وريف و تردد في أ م ر الله جل و علا و علا على اليقين فزادهم الله مرضا و لهم عذاب اليم بما كانوا ي ك ذ م و ن إ ذ ا مسلون ا ا ل ق ر آ ن اتفق العذاب الصفه بما كانوا ي ك ذ م و ن إ ذ ا حدث كذب و اولى بما كانوا ي ك ذ م و ن ف ا ل م ن ا س ة كذاب صفات المنافقين الكذب ليس عندهم صدق و ليس عندهم هدوء و ليس عندهم ص ر ا ح ة و إ ن م ا الخداع و ا ل م ر ا و ر ة والمكر و الخير و ا ل ت ل ا ع و لهم عذاب اليم بما كانوا يظلمون ثم ماذا من صفات المنافقين أ ن ه م يفسدوا الافكار و يفسدوا الزروع و ا ل ث م ا ع و يفسدوا العقول و ا ل أ غ د ا د فقال الله تعالى عن امر صفه اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون يعني ا ل م ن ا س ب مع ا ل ا ت ا ث يتمجح ب أ ن ه على الاطلاق ك ل ا م في م ي ا ل الشريعه باطل يتمجح ا ل م ن ا س ب بانه حق في م ي ا ل ا ل ف ق ل ا ء كفاره يتمجح ا ل م ن ا س ب ب أ ن ه نزاهه وبانه كرامه يعني يغير المصطلحات يتلاعب ب ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ن ا س ب ي ن يجيدون التلاعب ب ا ل أ ل ف ا ظ و المصطلحات يعني اختراع الشعارات وتاليف اللابتات والمصطلحات ا ل خ ا د ع ة و ا ل ب ر ا غ ة هذا ما جعلوا في هذه ا ل آ ي ة إ ذ ا قيل لهم لا تفسدون بالأرض في ي الارض يسمها ت طالبا م و ل ر ض انما ل إ نحن م ص ل ح و ن لكن هل م مفسدون ب ذ ل م قال الله عز وجل أ ل ا إ ن ه م هم المفسدون ولكن لا يشعرون لا يشعرون معناها المنافقين متبلدين الاحساس المنافق متبلد الاحساس والشعور لا يشعر ليس له شعور أ ه ل ا ل إ ي م ا ن وليس له يدخل اهل ا ل إ ي م ا ن وليس له ح س ا س ي ة أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ولا فراغ أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ف هو متبلد العقل متحجر الفار ص ذ ا ا ل م ن ا ف ه ل أ ن الله جل وعلا حكم عليهم بهذا ا ل ص ف ة أ ل ا إ ن ه م هم المفسدون ولكن لا يشعرون ل أ ن القلوب ف ا س د ة والعقول مسممه لذلك صفه ا ل إ ح س ا س السليم والشعور الصايغ ف إ ن ه م هم المفسدون في ا ل أ ر ض ولكن لا يشعرون ثم ذكر الله جل وعلا عن هذه ا ل ط ا ئ ق ة من المنافقين أ ن ه م من صفاتهم التطاول على اهل الايمان مع انهم شر الناس و أ ف ج ر الناس لكن عندهم لسان طويل يتطاول على اهل ا ل ك ل م و يطعنوا كهل الايمان فاذا قيل لهم, إذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا المؤمن كما امن السفهاء اذا قيل لهم آ م ن و ا كما أ م ر أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كما امن أ و ل ا ء العلماء الاذكياء القرماء هؤلاء السفهاء إ ذ ا قلتم عنه مثلهم قالوا هل يعقل ان ننزل إ ل ى مستواهم ي ع ن ي ه م ا ي ت ر ف ر و ن عنه بالحضيض ع ز ة و ا م ي ر ع ز ة ك ا ذ ب ة يتطلب على أ ه ل الخير ب أ ن ه م بعيدون عن الخير و ي ط ع ن أ ه ل ا ل إ ص ل ا ح ب أ ن ع ب أ ن ه م مريبون و م ر ت ا ن و ن فقالوا المؤمن كما امر السفهاء لكن ا ل ق ك ر الصحيح من عند الله جل وعلا من من الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إ ذ ن ختاب ا ل آ ي ا ت لا يشعرون ل المنافقون ي ع ليس عندهم شعور وليس عندهم علم لا يوجد م ن ا ف ع عالي و ا ل م ص ي ب العلم النافع يمكن أن يكون ا ل م ن ا ف ع عالي بعلوم بارض علوم س ي ئ ة علوم م و ز ي ة غير ن ا ع ة وغير م ف ي د ة لكن ع ل م ا ل ن ا س ل ا ل م ن ا س ل ب ح ر و م ه ولكن ا ل م ن ا س ل ي ن لا يعلمون ث م ذكر الله جل و على ا ع ا ل م ن ا س ب ي ن من صفاتهم و ط ب ع ه م ا ل ت ي ا ل ب ر ي ا ن ي ح ذ ر منها أ ن ا ل م ن ا س ل ذو لسانين وذوجهين و يلقى هؤلاء بلسان و هؤلاء بلسان يقابل هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه آ خ ر قال الله عز و جل و إ ذ ا ل ه و الذين ا آ م ن و ا قالوا آ م ن ا و إ ذ ا ق ا ل و ا إ ل ى شياطينهم غيروا الكلام قالوا إ ن م ا لكم إ ن م ا نحن مستهزئون إ ذ ا ل ك و الذين ا آ م ن و ا لا ن و ا ذ مجتمعات اهل الخير مجتمعات يغلب في ه ل الخير و ك ل م ة أ ه ل الخير يا مسبوعه وكم من اهل الايمان ق و ي ة و ش خ ص ي ة م س ي ط ر ة لاهل الايمان قالوا انا معكم مداهله و تبلغا قالوا ا ن م ع ك نحن معكم وانتم احبابنا وانتم قدوتنا ونحن من خ ل م قالوا ا ن م ع ك لكن اذا تغير،, تغير الحال اذا تغير المكان وتغير الرزق خلو اذا خلوا الى شياطين خلوا لك يعني ينفرد ينفرد ب زعماء الضلال ورواه سعادته شياطين ه م يعني زعماء الضلال الذين علموه ومكروا ل خ د ا ع ا ل ذ ي ن ه الرسول هذه الفتن كيف يقدمونها كيف يسمموا ا ل أ ف ك ا ر وكيف يلوثوا ل م ج ت م ع ا ت ولوثوا ي ل ع ر ا ي إ ذ ا ق ر و ا وكما تخلوا معناها انفراد يعني جد ل س على انفراد ما فيها علاقه اهل الايمان لكن اذا كانوا ينصروا الى اهل الايمان موجود حيخشوا ويقاوموا أ ن ت ت س ل ب ا ل أ خ ب ا ر وتفضح النوايا لكن إ ذ ا خلوا كانت خلوه يعني ك أ ن ه ا لقاءات س ر ي ة ك أ ن ه ا جلسات خ ف ي ة ودائما الجلسات ا ل خ ف ي ة تكون م ر ي ب ة واللقاءات ا ل س ر ي ة تكون ف ا ض ح ة ف ا خ ب ر و ا انهم اذا كانوا في جلسات س ر ي ة ولقاءات خ ف ي ة اجتماعات اغلى ة مع رؤسائهم و زعمائهم كشفوا نواياهم و ظهروا على ح ق ي ق ة ا ل أ م ر قالوا انا معكم نحن معكم أنتم وأنتم ونحن معكم أ ن ت م و أ ن ت م قدوتنا وسيله ر و نحن من خلفكم و نشد من أ ج ر ك م إ ن م ا نحن م س ت ه ز ئ و ن يعني كنا ن س ت ه ز د ب هؤلاء ا ل م س ط ا ى المؤمنين هؤلاء السجد سخرنا منهم و خدعناهم لما كنا معهم كنا نقول لكن في ا ل ح ق ي ق ة نحن معكم و إ ن م ا ا س ت ه ز ا ن ا ب ه ؤ ل ا ء ا ل م س ط ا ى المساكين يعني انظروا الى الايمان ي ع ن ي ر و ا المصطفى و أ ن ه م سجد و أ ن ه م مجموع ة من الدراويش لا يعرفون ش ي ء عن الواقع و لا يعرفون ش ي ء عن ط ب ا ي ع المنافقين ولا عن نشاهده ا ع ل ا هذه المنافقين لا هليما انا معكم منا و نحن م س ت ه ز و ن المنافق ط ع ا ن ظ ر ة ق ا ص ر ة ماعرف أ ن الله جل و علا مطلع على ا ل أ ح د ا ث و عند الله جل و علا ا ل س ر ا ي ر م ك ش و ف ة و الضمائر م ف ض و ح ة لذلك قال الله عز و جل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعظمون إذا ك ا ن استهزء من اهل الايمان فالله من فوقهم يعرف نواياهم إ ذ ا خفض النوايا على ا ل الايمان غابت عنهم في بعض الحالات بعض الظروف الله من فوقهم ي س ت ه ز م و ي ه م في طغيانهم يعظمون هؤلاء شر الناس و ل ئ ك الذين اشتروا ا ل ا ل ه بالهدى فما رضحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وضرب الله جل وعلا لهم الامثله في القران الكريم في ه ذ ا التوضيح و ا ل د ي ا د ة ف الكشف يعني ا لولا جل, جل وعلا وصف طبايع المنافقين ل أ ن ه ا مشار ورؤيه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أ و ق ص ي ب من السوائل ا إذا ورعب وضر نجعني ل ل ت في س ر نجد نجد بلاغة وصف ب ر ا لكلام الله وعلا ء ة جل و في حال المنافقين ب د ق ة و ا ل م غ ا م لا ينتشر ا ل ش ر ش و إ ن م ا الغرض الصفات ا ل ع ا م ة للمنافقين كل التفاصيل خذلك وصف القران المنافرين ب أ ن السنتهم م ع س و ل ة وكلامه موجود م يعرفون ماذا يقولون ومتى يقولون ولمن يقولون قال الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أ ل ف ا ل ق ص ا م من صفات المنافرين ا ل ف ص ا ح ة والبيان و ا ل ب ل ا غ يعني هذه الخبره تكون م ش ت ر ك ة بين المنازلين و ي ن ه ل اليمن ا ل م ه م قد ي ق و ل فصيحا بليغا كذلك المنازل قد ي ق و ل افصح و أ ب ل غ لذلك ا ل ع ب ر ة ليست بالفصاحه ولا البلاغه ل أ ن بعض الناس جعلوا دينهم ش م ا ع ة و ق ا ف ر على ا ل ف ص ا ح ة و ا ل ب ل ا غ ة كل ما ر أ ى ي س ا ن بليغ ي ق و ر الحق مع فلان فلان أ ل ق ى ب ا ل ف ج ن ا ل د ا م غ ة و ا ل أ د ل ة القويه ة و أ السامعين و ا خ ر ص المتكلمين ا ذ ا الحق معه هذا الميدان باطل و ا ل م ا ل ر ي ا ض خاطئ فقد يكون الفصيح منافقا قد يكون البليغ زنديغا من الناس من ي ع ج ب و كقول ه يعجب السامعين و ربما ي ح ت ف و ا و ربما ي ص ف ب و و ربما ي أ خ ذ ج ا ئ ز ة جائزة ع ا ل م ي ة يحب عليها تكريم العالم من صناديد النفاق المنتشرون في أ ط ر ا ف العالم يشجع المنافقون يشجع بعضهم بعضا كما س د ا ت ي شفاؤهم في ا ل آ ي ه ا ل ت ا ل ي ة فالله جل وعلا قال عن المنافق انه يعجبك قوله في ا ل ح ي ا ة الدنيا لكن يشهر الله على ما في قلبه وهو رد صفاهم ثم الاكتاف ملازم المنافق إ ذ ا تولى س ع ا ف ا ل أ ر ض ي ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسله والله المناسب لا يحب الفساد ا لا م ن يقبل النقص ولا التوجيه حتى لو كان باسلوب حكيم حتى لو اختار ا ل إ ن س ا ن للسلوب ا ل م ن ا س ب و ا ل ك ل م المناسب ت ا ة والعبارات ا ل ح ك ي م ة بعيد ع ل ى التجريح و ب ع على ي د ا ل ن س ا ء و ب ع ي د على ا ل ر والشتم واجتهد ان ي ق و ل الكلام ما فيه عيب ولا ث غ ر مهما كان الكلام حكيما و م ت ز م ا ومعقولا ومقبولا فهو عند المنام غير مقبول مرفوض جمله وتفصيلا م ب د أ توجيه اللغز قال الله عز و ج ه و إ ذ ا قيل له اتغير الله الكلام عن هذا, عن هذا الفصيح البليغ المفسد في ا ل أ ر ض المولد للدعوه و ا ل ت ب ا ق الصفات التاليه مع التصاحب والبلاغه اذا قيل له ل ا ت غ ي الله, اتغل الله لا تتجاوز حدود الله لا تنتهي بقربات الله أ خ ذ ت ه ا ل ع ز ة بالاثم أ ن ا أ ن ا من يقال هذا الكلام أ ن ا ت أ م ر ن ي بالتوبه انا ت أ م ر ن ي بكذا وكذا أ ن ا اهلي فعشت و ق ر أ ت ودرست و ط ل ع ت وانجزت أ خ ذ ت ه ا ل ع ز ة بالاثم فحسبه جهنم ولبس المهاد المناسب لامر النصيحه اي انسان لامر النصيحه م ع ل ى اشترك مع ا ل منازله لا م ص ي ب ة لانه ل م ف ت إ ل ا الإنسان يتغل يقوم ل ل ل ا ه بذلك ا ا ل ي ق هذا ل لك ان ت ك ل ن م س ؤ ا ل ي ه لانه يقوم بذلك ا ف يقول تنزغان لك أنتم ان تكون م مسؤوليه وأرخم ن ل و ف ل ا ن فعل و م ا ذ ا ت ن ق و و ل م ا ذ ا ت ق و ل و ن إذا أ مسؤوليه ولبيس َ المهاد ِْ المنافق هذه م صفات جمله ة م صفات المنافقين في هذه ا ل آ ي ا ت كذلك الله جل وعلا قد وصف المنافقين بان المنافقين يفرون من شرع الله و يفرون يهربون من سنه النبي عليه الصلاه والسلام يحب الا حب الله يحب اي شريعه الا شريعه رسول الله、الصلاة. هذا ما جاءت ق و ل تعالى م ن و ا ل ن س ا ء أ ا ل م ت ا ر الى اللذين يدرونه ز أ ن امام ن و ب المعونه أ ن ز إِلَيْكَ الى اللقاء يدرونه ر ي يتحكمونه ا ل ا ه و و غ يربي ويجيبونه يدرونه على المنظر يدرونه امام المعونه الى ا ل ل ي ا ء المهمه لا يدرونه أ ل ت تدور في دواخره ما هي تطلعات ه ؤ ل ا ا ل م ن ا ف ذ ي ن يريدون ان يتحاكموا الى الطاووس كل حكمه من حكم الله ا ي هو حكم الاسلام والمناظرين يريدون حكم ا ل ج ا ه ل ي ة ولا يريدون حكم ا ل إ س ل ا م إ ل ا إ ذ ا كان يتمشى مع ا ل أ ه و ا ء والمصالح ل ذ ا كان حكم ا ل ش ر ي ع ة يوضح لهؤلاء المناظرين ا ن ه يسرعون الى حكم ا ل ش ر ي ع ة ينادو ل ك ن ا س ي ق و ل ه ي الى إ ك ل السلسله م ا ل ه ى ن ة ر س و ا ل ل الى قاموا ع ا ل س ن ة س ت ك و ن ل ص الى ح ي السلسله ق ر آ ن ي و صالحين يقول ي الى السلسله فلا م الى السلسله م يريدون ي أن ت ح الى ك م إ السلسله ا ق أمروا يحفروا ا ل و ا ل و ي ا ل د س ا ت ي ر ا ل أ ر ض ي ة يقدمها لحكم الله إ ل ى الهدف شربه من النفاق شابه م ن ا ف ق ي ن في هذا الصفه ثم ماذا إ ذ ا قيل لهم تعالوا إ ل ى ما أ ن ز ر الله إ ل ى الرسول ر أ ي ت المنافقين يصدون عنك صدودا إ ذ ا قيل لهم تعالوا إ ل ى س ن ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تعالوا إ ل ى كتاب الله ر أ ي ت المنافقين يصدون عنك صدودا قال الله عز وجل ف ك ي ف إ ذ ا اصابتهم م ص ي ب ة بما قدمت ايديهم ثم يرونك يحلفون بالله إ ِ ن أ َ ر د ل ن ا الا احسانا ً وتوفيقا َ المنافق لا يستفيد الاخطاء الكاذبه يحلفون بالله والله ل ع ل م ان الله يحلفون بالله ان ا ر د َ ا الا احسانا وتوفيقا لان المنافق يعمل على التلفيق التلفيق بين المزاهد التداخل بين الاديان و ا ل آ ن الشعارات المرفوعه تغريب بين ا ل س ن ة و ا ل ش ي ع ا هذا شعار لشعارات المنافقين ا ل د ع و ة إ ل ى وجهه ا ل ا م ي ا ت من شعارات المنافقين. المنافقين هذا ما ن ص ض عليها للايه ان المنافقين يقولون يحرفون بالله ان اردنا الا احسان وتوفيرا ت و ف ي ر بين من و من يريدون ان ي و ا ف ق و بين ا ل إ ي م ا ن والكفر بين ا ل ج ا ه ل ي ة والاسلام بين الشرك والتوحيد بين ا ل س ن ة و ا ل ب د ع ة التلفيق منهج المنافقين التلفيق ل أ ن ه ي ح ر ف على ت م س معالم الدين وتغيير و ص و ل ا ل ش ر ي ع ة يحلفون بالله لا ر ب ن ا إ ل ا ي ح س ا ن ا وتوفيقا قال الله جل وعلا كاشف النوايا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ف أ ع ر ض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا ونصفات الملاغلين الهروب و ا ل ت ح ا ك و ا ل كتاب الله والعمل على التلفيق بين جهه التام والعمل على تزويد عقيده الولاء والبراء ه و مواطنون و ل ه ن مواطنون لون حبوب عليها ج ب ا ل هذه الشعار ا كلهم غ ل ب ة ذكر الله جل وعلا عن المنافقين قديما وهي ا ل آ ن م ت د ا و ل ة بين المنافقين حديثا في واقع المعاصر ثم ذكر الله جل وعلا عن المنافقين من صفاتهم أ ن ه م يوارون الكافرين و ي ت ب ر ق و ن من المؤمنين يعادون أهل الإيمان اهل ل والوالولة إ ي م ا ن أ الكفر والشك والطلاق قال الله عز وجل عن هذه ا ل ص ب ه بشر المنافقين ب أ ن لهم عذابا اليم من هم الذين يتخذون الكافرين أ و ل ي ا ء من دون المؤمنين أ ي ابطغون عندهم ا ل ع ز ة ف إ ن ا ل ع ز ة لله جميعا طبكان المنافقين من هم المبشرين بالعذاب مبشرين ب أ س و ا ب ش ا ر ة من هم هؤلاء الذين يتخذون الكافرين اولياء من المؤمنين يعني يقول ا ل م ل ا يحب أ ن يتحالف مع الكافر ضد ع ا ف ي المسلم تحالفات وتطبيع العلاقات وتوافق و م ؤ ا م ر ا ت ومكارم مع ا ل ف ا ر ضد المسلمين ومستاهل الامم ي ن ا ل لماذا طلب ل ل ع ز ة خوفا من بعدهم الكلاح خ و ف ا لما عندهم بالبطش وغطرسة و ق و ة و ش خ ص ي ة و ك ل م ة و ه م ي ة ستزول ع ن م غ ي أ ي ع ت ق ل انه ع ز ة فكيف الله ح ق ي ق ة لا يرغبون ع ف ان يجدوا الله ا ل جميعا هاي ما لا يرغبون ع ف ه ا ا ل م كما قال الله جل وعلا ي ر ا ل م ن ان ي ك و ن و ل من العزه ويقولون ل ان يكونوا من العزه في عقائد غير عن المنافقين لا يعرفوها لذلك اذا ا ف ت ل ط ت عندهم المعايير تداخلت عندهم الموازين فان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ك و ن ه لا يعلمون هذه ص ف ا ل ص ف ل منافقين لا يشعرون لا يعلمون لا يفقهون هذه أ و ص ا ف المنافقين في ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي م فكل الذين لا يعلمون مشابهين للمنافقين كل الذين لا ي ف ق ي الذين ي ن كل لا ش ع ر و ن برضو مشابهين للمنافقين لانه من اجتمع فيه ص ف ا النفاق كان خالصا ومن اجتمع فيه بعضها كان فيه بعض شعب النفاق وهو النفاق العملي فالله جل وعلا أ خ ب ر انو ان ا ل ع ز ة لله جميعا ثم أ خ ب ر الله جل وعلا أ ن ه لا يجوز لانسان م س ر ج اي ل أ مجلس ي ك و ن منافس يتطاول على ا ل إ س ل ا م أ و يتطاول على الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و يتطاول على ا ل س ن ة هذا المسجد لا بد ان يقاطع أ و ي ؤ ذ ب البائسون فيه قال الله عز وجل وَرَدْ لَزَّلَ ع َ ل َ ي ْْْ ك م فِي ِ ا ل ت َ أَنْ ا ب ِ إ ِ ذ َ سَمِعْتُوا ا ْ ل آ ي ر وتهديد َ خطير ِ لا َ يبتغي ََُْْْ و ِ فيه ِ حَدِيثِ ن َّ مجامله إِنَّ وما أص اكثر المنافسين ا ل م ت ق ا و ل ي ن على الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعلى القران وعلى ا ل س ن ة وعلى ا ل ا س ن ه والجماع نكاس و ط ر ا ئ ب وصخابات و ش م ا ت ة وسخريه وعزيزه والمسلمون يسمونه المسلم يستدع ولا يغار على ا ر ل ا غ ه المسلم ولا يغار على س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بل لا يغار ع ل ى القران نكاس حتى في القران وفي ا ل س ن ة الدعاء يدعو به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ص ب ح الدعاء وسيرا وسائلا في ا ل ط ا ع والرزق اللهم وفعا وفعا وجالسين يضحكون الدعاء الذي هو ع ب ا د ة ومقبل مغادر ا ل س ن ة وهو ا ل ع ب ا د ة أ ص ب ح ا ل آ ن من ا ل ن ك ا ت الشائعه ب ي ا ل ن ا س ا ل م ت ب ع ا ت وفي ا ل أ ش ر ط ه فاصحاب هذه ا ل أ ش ر ط ه ت ح ت و ي على م ث هذه الثقافات ينبغي أ ن يهجئوا ويزجئوا ومن أ ص ح ا ب ا ل ض ا ي والشان أ ن يؤدبوا وقد نزل عليكم في الكتاب أ ن إ ذ ا سمعتم ايات الله يكفر ُ بها و ي ُ س ت ه ج ز ا بها فلا ت ق ل د و ا معهم لكن عدم, ال.. عدم القعود محدود باجل حتى يقوموا في حديث الغريب اذا غيروا مع غيروا النغاش من استهزاء وصخريه الى موضوع جاد ومثمر ومفيد في الدنيا والاخره فهو لا يفيد القعود لان من جلس ولم ينكر ولم يغم ولم يقاطع هو مشارك للمتحدثين وقد يعاقب ُ النفاق مصر لانه قد يستبدل الامه ربنا جل وعلا ان يكون مثل هؤلاء المنافقين ويؤشر معهم يوم القيامه كما كان معهم في الدنيا يجتمعون في نفس المصير والجزاء يوم القيامه انهم اذن مثلهم ان الله يوم القيامه جانب المنافقين والكافرين في جهنم جميعا لانهم كلاهما اشتركوا في العداله اهل العلم اشتركوا في الصفات فلا بد ان يحترقوا في المصير والجزاء في جهنم و جميعا ثم زار الله جل وعلا كشفا بصفاته فقال الذين يتربصون ب ك م ف إ ن كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم و إ ن كان للكافرين نصيب قالوا الم ن س ت ح و ل عليكم ونمنعكم من المؤمنين قال الله جل وعلا فالله يحكم بينكم يوم ا ل ق ي ا م ة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني سبحانه منافقين أ ي ض ا انهم الذين يتربصون بكم يربصونها ت وينتظرون ينتظرون, ينتظرون ما سيحدث في, في المستقبل ذ ك ا ن معركه او مراد او فتان ينظرون من هي الجهه ا ل ه ة ا ل ر ا ج ح ة لانهم مع ا ل غ ا ل ب سواء كان الحق والباطل مع ا ل غ ا ل ب ضد المولود يتربصون بكم يعني ي ن ت ظ ر و ن على من تدور الدار اذا دار على المؤمنين مالوا الى الكفار اذا دار على الكفار مالوا الى المؤمنين سيكون لك مصر من الله يعني ا ذ كان الدار المسلمين كتب الله المسلمون النصر جاله ا ل ع و ر يتبنون ويذلون قالوا المكم عبد المعبد كما عادكم المكم عبد المعبد كتابكم المكم عبد ا ل ص ب الخلفيه المكم عبد المؤمنين لهم الغلبه عندما ت ج و ا ل ش خ ص ي ة ا ل غ و ي ة ا ل م س ي ط ر ة أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ك ف ة في اتجاه معاكس إ ذ ا ا ل ريح مالك مال معه المنافق حيث تميل و إ ن كان للكافرين نصيب وملاحظ ا ل الفريق بل حال المؤمنين وحال المنافقين لما ذكر الله المؤمنين قال إ ن كان له ك فتح لا, لا ن و ص ل المؤمنين إ ن م ا هو فتح وقد يضم الى ي ر متاعك اما الكافرين ف إ ذ ا كان له انصفاق هو ع ب ا ر ة عن نصيب عاجل لا يزول طويلا ا ل ز ب ا ب قد يم كفر عظات فوق الجبال لكنه لا ي د و م ا ل ز ب ا ب مهما مكث على الجبال فانه لا ي ز ا ل يتحول إ ل ى مكان آ خ ر لذلك قال الله جل وعلا عن الكافرين و إ ن كان للكافرين لم يرد ف ت ح ه نصر ا لانه ك ف ر ي لسوا وإنما بفتح وإن و نصيب عاجل من الدنيا م ك د و د سرعان ما يزول ي ت م و إ ن كان للكافرين نصيب جاء هؤلاء المداخلون جاء وين ا ل م ت م ل و ن يقول و ن للكافرين أ ل م نستحول عليكم و ن م ن ع ك م من المؤمنين أ ل م ل ك م ج ر ع و ا ض ي لكم أ ل م ل ك م س ن د المعول لكم ضد المؤمنين هذا ح ا ل في الدنيا ف الله ج لا و ع ل ي ت و ل الفصلة ى ف ي هذه ا ل ق ض ا ا ي ا ل م ت د ا خ ل ة ا يوم ا ل ق ي ا م ف الله يحكم بينكم يوم القيامه ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل بينت الايات حال المنافقين مع العبادات حال المنافقين مع العبادات في المجتمعات ا ل م س ل م ة لانه منافق له عباده يتعبد الله جل وعلا بعباده ل ما هي حال المنافقين مع العبادات في المجتمعات المسلمه قال الله عز وجل ان المنافقين يقادرون الله وهو قادرهم واذا قاموا ا الصلاه قالوا ف س ا ا ي ر ا و ن الناس ولا ي ن ع و ن الله الا قليلا وقف الله حالهم مع, مع اعظم العباده ا عباده الصلاه التي ل ي س في الشريعه اعظم منها بعد التوحيد والايمان هذه الشعيره العزوه في الاسلام كيف يتعامل معها المنافعون يخادعون الله ويخادعون الى قبر العز الشعيره ل ى الصلاه قاموا كسالى اي ليس لهم رغبه وليس لهم شوق الى ملايكولايات الله عز وجل وليس لهم اهتمام دور الصلاه وليس لهم المسارعه إلى الصلاة وليس ورد في نصيب على وقت ا ل ص ل ا ة ولا على مكان ا ل ص ل ا ة ولا على طهارته ولا على زمانها ولا ف ش و ع ه ا ولا وفورها ولا سجودها قمتك ما ل ش ع ر ة ا ل ص ل ا ة ه ذ ا سبب المنافذه اذا قاموا ا ل ص ل ا ة قاموا ف س ا ل ة لم يقوموا اليها ب ه م ة و م ش ر من صفات ه م أ و ل ا الكسل عند القيام إ ل ي ه ا ثم الرياء عند أ د ا ئ ه ا المنافذين الصلاة لا يؤدي الى ا ر ي ا ء و الرياء على طلب الرياء من الناس العمل إ ذ ا راه الناس صلى إ ذ ا لم يره واحد ترك الطرف هذا ا ل م ل ا ز ب النفاق الاكبر اما النفاق ا ل ا ص فمن الناس من يصلي س و ا ء كان راه الناس أ و لم يره واحد لكن يجمل ا ل ص ل ا ة من الناس و يستهين بها بعيدا عن الناس يعني يكون ش و شعبه من النفاق راه ب أ و ص ا ف ا ل ص ل ا ة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 وفي رمضان و ا نفسه يصلي ص ل ا ة المغرب ا ذلك ومن العلم ان يكون جالسا ل قدر ا ل أ ك ب ر والناس في الصلاه ة ويصلي م ع ايضا الصلاة أ هذا الصلاه ة من صبات ل ا ق ب ع ض ا ل ن ا يرائي س أ صفات ل الصلاة والبعض يرائي ي أ و ص ة في اهل في, في الصلاة القراءة كمن والقيام الناس إذا ا النفاق الواحد طويلة م ر ا ج ص ل الصفر ا ل ا ة أ فاصبح ل ل ا ة يقول الله جل وعلا لكن م ا ز ا د من ا و ص ل ا ف ب ا ض ا ل أ ن ه م ل ط ه بالرياء ولا ي ب غ الله م ن ا ل أ ع م ا ل إلا م ك ا ن قادم ومن الناس ي ر ا ي ع ب م ظ ا ي ر ط ا ر ئ على ا ل ص ل ا ة كما يراجعون في الصف الاول زكان يراي بعض الناس لكن ا متابع بعض الناس بعض الشخصيات يحرسون يصلي في الصف ا ل أ و ل لكن لها كانت الشخصيات غير م و ج و د ة لا يبالي ص ف ص ف ة ا ل ب د ا ي ة أ و في ا ل ن ه ا ي ة في, في الصف ا ل أ و ل أ و الصف ا ل أ خ ي ر لا يبالي هذه مراءات لاشياء ح ا ج ة على الصف و أ ي عمل تقع له الرياء هو باطل المنافق الرياء ملازم لهم اذا ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و ا ل ح ا ج ة ي ت ك ا س ل و عند ادائها و يراءوا عند القيام إ ل ي ه ا لا يفعلونها لله و إ ن م ا يفعلونها للناس من أ ج ل الشكر و ا ل س ن ا ء والمجلس وعدو الطاعه و ا ل م ح ا ف ظ ة على المكان عند الناس وحزب الشرف ولكن ي ق و ل ن الله ان يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ه ن ا ل افضل من اجل ا يكون ه ا ك افضل من اجل ان ي هناك ا ل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ي و هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ي ك ا ن هناك افضل من اجل ان ي ن هناك افضل من اجل ان ي ك ن ه ن ا ت افضل من اجل ان ي ك ن ه ا ت افضل من اجل ان يكون هناك ا ل من اجل ان يكون ن ا ك افضل من ج م ان يكون ه ن ا ت ا ل من ا ج ر ي ن ت أ خ ي ر ف ض ل من ا ج ان يكون هناك ا ف ل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ي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 ولا يذكرون الله الا قليلا ل ل هذه ه بعض ا ل ص ر ا ة المنافقين في الصحيحين قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تلك ص ل ا ة ا ل م ن ا ف تلك ص ل ا ة المنافق تلك ص ل ا ة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إ ذ ا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أ ر ب ع ا لا يذكر الله ف ي ه الا إ قليلا وصف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حال المنافق بمثال صراط ل ل ا ا ة ع ص يجلس العصر في ورثه أ و في مشاهده ر ي ا ض ي ة أ و في مسلسله ت ل ف ز ي و ن ي ة أ و في أ ي ق ض ي ة من القضايا ا ل د ن ي ر ي ة القضايا ا ل ع ا م ش ي ة التي يمكن يرجعلها في اي زمن يجلس بلا ع ز و شرعي يعني غير مريض وغير ماسي وغير مكرر وغير خ ا ئ ف وغير معزوم عزوم شرعي ج ل س بلا ع ز و شرعي حتى يجلس يرانب الشمس حتى إ ذ ا كانت الشمس بين قرني الشيطان يعني اول شكل ان تغيب لان معلومه ان الشمس اذا طلعت تقتل ب بين ر ن ن ي بين قرني الشيطان وعندها يسجد لها المجوس في عباد الشمس ف ن و ي لسان على الصلاه في هذه الوقتين حتى اذا كانت بين قرني الشيطان طالت نقر اربعا نقر الدجاج زي الدجاج ينقض الحبه ويجري وهو فرحان ينقض الصلاه ويذكرها نقر ويجري وهو مستع غير فرحه لان ا ل ص ل ا ة بهذا المستوى لا يشرع له الصبر ولا ي س ح ع ل ى ا ل غ ل ب ولا يشرع له الضمير ولا يشدو بها ر و ح إ ل ا إ ذ ا كانت في وقتها و بخشوعها و طهارتها و ف ي جماعتها و ببيوت الله جل و علا ه ذ ا تكون ا ل ص ل ا ة التي أ ر ا د ه ا الله جل و علا أ م ا المنافذين اذا قاموا من ا ل ص ل ا ة قاموا ا ل ا ل ا يراءون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا ي ع ن يجعل ح المنافذ ا ل مع المجتمع الرياح التظاهر ب م ا ل س ت ي ج يصفر لهم أ ح س ن ما يستطيع ويضمر أ س و أ ما عنده من الصفات والطبايع يقول فيها الشاعر برز ا ل س ع ل ب يوما في س ي ا ب ا ل واعزه المنافق لبس ا ل ع ب ا ر ستر الزين الطويل وصفات ا ل س ع ل ب الغبيحه وغير الشكل ولبس العباره خرج ومشى في ي الأرض د ي و ي س ب ا ا ل م ك ر ي ن ومشى ر في ا ل أ ر ض يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله اله العالمين يا عباد الله توبوا فهو كاف التائبين وازهدوا في العيش إ ن العيشه عيش الزاهدين م و ع ظ ة لكن من أ ي ن خ د ر ت هذه ا ل م و ع ظ ة من ا ل س ع ل ب المكار الملتحف ت ب ا ل ع ب ا ء مولان ا ل س ع ل ب وازهدوا في العيش إ ن العيش عيش الزاهدين واطلبوا الديك من مطلوب يعيش ن اطلبوا الديك يازم لصلاه ة الصبح فينا ه ذ ا هو من الرصيد ا ل م ر ا س ل ة يتحول إ ل ى ا ل م ص ط ع ه م ص ق ع ة ش خ ص ي ة إ ذ ا وجدها مرحبا ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا لم يجدها فولاعه بالصلاه وقضوا الديك يازين لصلاه الصبح فينا اتى الديك رسول من امام الناسكين وصل الرسول الى الديك مرسال من الشيخ الواعي الى الامام فاتى الديك رسول من امام الناسكين عرض الامر عليه وهو يرجو ان يلينه عرف الكلام بعبارات جميله وكلام منطغي وحجب معقوله حتى يستجيب هذا الديك المستهدف لطلب الواعظ المنتظر في الخارج عرض ا ل أ م ر عليه وهو يرجو أ ن يلينه يعني ذكر كل الحجج و ا ل أ د ل ة ا ل م ق ن ع ة والبراهين ا ل م ن ط ق ي ة وهو يرجو أ ن يلينه لكن الديك كان ديك واعظ ف أ ج ا ب الديك عذرا يا أضل ا ل م ت د ي يا ن أ ض ل المهتدين كان فاهم ما ي ج ي وعارف الواقع عذرا يا أ ض ل المهتدين بل من الثعلب عني عني عن ي عن وجود الصالحين يعني توسلت سلت ل ح ك م ة ا ل ح ك م ة عن من عن الديك عن أ ج د ا د الصالحين من د و س ت ي ا ن من ظهر ا ل بطن اللعين ة إ ن ه م قالوا وخير القول ق و ل العارفين م غ س و من ظن يوما أ ن للثعلب دينه م غ س و من ظن يوما أ ن للثعلب دينه ا ل ت ع ر ب هو المنافس والديك هو المجتمع ودائما ل م ج ت م ع م ق ت ع ر ب من المنافس لمصلحه عاجله ومنفعه ذ ا ت ي ة ش خ ص ي ة إ ذ ا وجدها ت ظ ه ر ب ا ل إ ي م ا ن و ا ل ت ر و ه إ ذ ا لم يجدها ظ ه ر على ا ل ح ق ي ق ة و ك ش ر عن أ ر ي ا م ه و ظ ه ر على النوايا ا ل م ف ض و ح ة والطبائع السيئه ا ل ق ب ي م ة المنافقين مع ا ل ص ل ا ة إ ذ ا قاموا ا ل ص ل ا ة قاموا كسالى يراون الناس ولا يذكرون الله إ ل الا ق ي ل ثم م وصف وعلا الله ا جل ل ن قليلا ي أي ن ا ق ر ر آ ن ا ل ك م تكاد أكثرها ن فمن ق ي ن ف ا ل ص و ر ة المتخصصه بالمنافقين ص و ر ة ا ل ف ا ض ح ة ا ل م ب ع ث ر ة ا ل م ق ش ق ش ة ص و ر ة التوبه ص و ر ة ب ر ا ء ه ص و ر ة نزلت ل ب ع ع ص ل ة المنابرين نزلت هذه ا ل ص و ر ة لفضح المنابرين فسميت ا ل ف ا ض ح ة ا ل م ب ع ت ر ة أ و البحوث ل أ ن ه ا بحثت صفات المنابرين مباحث م ت خ ص ص ة في صفات المنابرين من ضمن ما جاء المنابرين من صفات في هذه ا ل ص و ر ة ا ل ف ا ض ح ة ص و ر ة ا ل ت و ب ة أ ن ه م موصوفون ب ا ل ج ب ن الشديد قال الله عز وجل بعد ان ذكر ص ف ة المنافقين في ا ل ص ل ا ة ذكر الله جل وعلا ا ض ط ر ا ف ش خ ص ي ة المنافقين فقال مذبذبين بين ذلك لا إ ل ه هؤلاء و لا إ ل ه هؤلاء ومن ي ب د ل الله فلن تجد له سبيلا يعني المنافق يتميز ب أ ن ه مضطرب ا ل ش خ ص ي ة بعيد عن الوضوح ممزقه ن ف س ي ة أ ي انسان منافق يعيش ب ن ف س ي ة م م ز ق ة ع ق ل ي ة ح ا ئ ر ة ش خ ص ي ة م ض ط ر ب ة كان يعاني انتصاب ف ا ل ش خ ص ي ة المنافق ك أ ن ه يعاني في شكل انتصاب في ا ل ش خ ص ي ة لانه في النهار ب ش خ ص ي ة و الليل ش خ ص ي ة أ خ ر ى مع اهل ا ل إ ي م ا ن ش خ ص ي ة ومع رايه ش خ ص ي ة أ خ ر ى لذلك قال الله جل وعلا عنهم انهم مذبذبين متلددين مضطربين حائرين لا مبادئ ولا أ ه د ا ف ولا وصول يرجع إ ل ي ه ا مذبذبين من ذلك لا إ ل ى هؤلاء ولا إ ل ى هؤلاء ومن يبدي ل ل ه هذا عاقب الضلال من يبدي ل ل ه فلن تجد له س ب ي ل أو ف ل ن تجد له ن ص ي ر وصفه الله جل وعلا إ ن ه ي خ د م على ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه م جبناء يحلفون بالله انهم لمنكم وما ه منكم م ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ما ج ع ل او مغارات او مزدحرا لولا اليهم هم ي ج م ع و ن يعني هذه الايه تصف المنازلون ب ا ل ج ب ل الشديد قال الله جل وعلا عنهم لكنهم قوم يفرغون وهذه صفه هي صفه اي انسان مريد اي انسان واقع في التهم وضع نفسه في الواضع الشكوك وسوء ا ل الظلم لا بد أ ن يكون خ ا ئ ف ا و مضطربا لا يكون خ ا ئ ف ج ب ا ل لا يكون ش ج ا ع ل ي س ل ه شجاع ة و ل ي س ل ه سبح ا لكنه م يفرغون إ ل ى أ ي د ر ج ة يفرغون إ ل ى أ ي مستوى ي خ ا غ و ن إ ل ى د ر ج ة أ ن ه لو يدونه ج م ل ج م ل ج ي ع ن ي مكان يقول ج ن ي د ب ع ي د أو م ك ا ن ي د ي ع ن ي م ك ا ن ي د خ ل و ن و يطول و ي ش ق مدخل ي ع ن ي م ح ل ص غ ي ر به يقول لو و ل د و ل يراقب ف ر ص ة أ و و س ي ل ة لانحشر في هذا المدخل انحشارا إ ذ ا كانوا ينجي ي ش د ج و ن ي وخوفي لو وجد م ادخلا لو ا ي ه و ه م ي ج م ت و ن أ ي وهم يسرعون كالخيل ا ل ج ا م ح ة الشموس ا ل ن ا د ر ة أ ي مثل الخيل ا ل م ز ع و ر ة ا ل م ف ز و ع ة ي ف ر و ن لهذه ا ل م د خ ل ا ت والملاجئ ا ل ب ع ي د ة حتى لا يصابوا بضرر أ و أ ذ ى او قتل او موت او عذاب او حد من ف د و د الله عز وجل لو يجدون ويجعل او م غ ا ر ا ت او مدخلا لولوا اليه وهميهمكم من ص ف ا ت ه ايضا انهم يلمزون الصالحين ويهمزون اهل الايمان المنافق لا يحق اهل الايمان في حاله ولا يستفيد اهل الخير قال الله عز وجل الذين يلمزون مطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا دونهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وله العذاب الاليم يسخرون هلمتك إ ذ ا ما ا ق ص د ق يقول بخيل جشع انايف يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات بل يلمزون الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني ه ج م ة المنافقين على رموز ا ل إ ص ل ا ح ودعاه الخير وقاده الرشاد هذه ا ل س ل س ل ة والاستهداف من عهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ب د أ ب أ ع ظ م م ص ل م في التاريخ على رسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ش خ ص ي ة المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نفسها ما سيئت من هذا ا ل ه م د واللم قال الله جل وعلا رسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نفسه ومنهم ما يمزوك الصدرات حتى ا ل رسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نفسه قالوا اكل المال العام عليه الصلاه والسلام أ ك ل المال العام وضيع م ط ا ل ح المسلمين و ا ن ش ا بمطالب نفسه ومنهم من يلمسك يا محمد في الصدرات فيروس منها رب إ ذ ا كان له نصيب ي س ك ه إ ذ ا م ا ن له نصيب من هذه المنح و ا ل ط ي ا ت والهدايا والحوافز بحق أ و بباطل إ ن لم يعطوا منها الى او ي س ق ط و ل يعني المهم أ ن ي أ خ ذ المنافق ونصيب ي ع ن ي ما ي ه م ه أ ن ي أ خ ذ الناس ف ق و ق ه م ك ا م ل ة ما ي ه م ه ا ل ع د ا ل ة ولا ي ه م ه ا ل م س ا و ا ه ولا يهموا ل م ص ل ح الشخصيه فيروس منها ربط و إ ن لم يعطوا منها إ ذ ا هم يفرطون بل قال الله جل وعلا انهم ي ت ق ا و ل على الرسول يؤذون النبي ويقولون هو ق و ل و هو قولوا يعني اسمع لاي انفاق لا ي و ج ذ و ن الصادق والشاذ يسمع لاي انفاق لا يعني ي خ ف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالسدايا و ا ل ب س ا ط مع ي ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام معروف عن انه كان من أ ف ر ة الناس أ ي م ن ا س يتكلم أبو النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يعرفه لكنه ما كان ي أ خ ذ الناس بسوء الظن ولا بالخيارات و ا ل أ و ه ا م و إ ن م ا بالبينات والبراهين وهذه ا ل س ي س ل ه امتدت في ح ي ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الى ا ل ص ح ا ب ة بعض المنازلين ت ك ل م و ا في ا ل ص ح ا ب ة ب د و النبي ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم الى اصحابه فقال واحد منهم من المنازلين ما ر أ ي ن ا مثل غرائنا هؤلاء أ ر غ ب ن ا ب ط و ن ا و أ ج ب ل ن ا عند اللقاء ق ا ل ن ا ت اكارين و ن ا جبل يتكلموا ع ن ا ل ص ح ا ب ة ق ا ل ن ت ب ط و ن ه كبيره اكارين ي ك ت ر و ن نافله ويجبنون ان ا ل ر غ ا ت تنزل الوحي على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بهذه المقوله ة ذ ه السيئه م ق و ل ل ة ا بهذا ا ل إ ن س ا ن السيئ المندس ففضحه الله جل وعلا سمع الخبر المنافق فجاء و ص ل على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليعتذر المنافق يجتزل ويغفل كل ا ل ص غ ر ا ت بالحق و بالباطل فجاء وصلا على النبي عليه الصلاه والسلام, المغولة. المغولة فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام ليعتذر. على النار و ا ل د ا ب ة والمنافق متعلق ولن س ا ل و ا التراب والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يفدي ت اليه يقول ل ا محمد إ ن م ا كنا رسول الله ل ت ح د ث و ا حديث ا ر ك ب فيقول له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ب ي ا ل ل ا ل و آ ي ا ت ه و ر س و ل ه كنتم ت س ت ه د ئ و ن لا تعتبروا قد كبرتم بعد إ ي م ا ن ك م ان ا ن ع ن ط ا ئ ف ة منكم نعطيكم ط ا ئ ف ة ب أ ن ه م كانوا م ج ر م ي ن ا ل ص ح ا ب ة بعض ا ل ص ح ا ب ة كل الدعاء عبر التاريخ ما سيئوا من ا ر س ا ة الملازمين بدل ان أ ص ح ا ب النبي عليه الصلاه والسلام و ا ل خ ل ف ا ا ء ل ر و ا ل س ي ا م والعيد الذي يقام به الله ع ن ه و ع م ر ب ن عبد العزيز و ص ل ا ح ا ل د ي ن ا ل ع ي و ب ي وعمر رشيد شيخ الاسلام ا ل م ت ي م ي ة شيخ الاسلام ا ل ق ي د عليه الصلاه ا ل س ل ا م ا م ا ن محمد ب ن ح م ل شيخ الاسلام محمد ب ن عبد الراب ا ل إ م ا م عبد العزيز بن بارك ز الله الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله س ل س ة م ت و ا ل ة عبر التاريخ من ص ح ي ة النبي عليه الصلاه والعيون الاعلى اغلام ماجور كتاب ماجورين ي ك ب و ا يشوه و تاريخ الامه يدرس عظماء الامه وهذا من أ ج ل حاله الامم كل الامم تبحث عن تاريخ العظمه وبعض الامم ما عندهم عظماء. فألفوا عظماء. عظمه فانهم أ ل ف و عظمه و ه م ي ة الغربيين عندهم عظمه و ه م ي ة ي ش ش ر و ه ا في ا ل كتب والمجلات و ا ل ل غ ا ء ا ت والصرافات يوم ج م ه ع ا ل ع ر ب الاسلامي نحن على ا س اصحاب أ العظمه الصحيحه والخطوات ل الحقه جاء ابناؤنا إ ل ى عظمائنا ف ط ع ن و ا في بطولتهم و ط ع ن و ا في رجولتهم و ط ع ن و ا في علمهم و ط ع ن و ا في ش ه ا م ت ه م و ط ع ن و ا في عظمتهم فجاء امه ضحكت من جهلها ا ل ا م ة تجتهدنا تعظم عظماءها ب ح ق ه ونحن مناجعون يجتهدون ي ش و ف ه ا صوره عظماءنا و ي ر ك ق و ا تاريخها هؤلاء الشيء إ ي م ا ن م يفدوا عام ويرضوا عام ت ص و ر الكتب كتب التاريخ وروايات ا ل ر و الاطفال ا يصوروا هذا الخليف ة الراشد الذي فتح الله جل وعلا ب ن الفتوح وكان من أ ع ظ م رجال ا ل إ س ل ا م تصوره ي الروايات وكتب التاريخ وربما في المدارس ا ل س ا ل و ي ة على انه امام ليس لهم الا ا ل أ غ ا ن ي والجواري والخمر والسهر على الملادمات ح ت الصباح ه ذ ا ا ل ش و ه سيره هذا الامام العظيم وهذا ا ل إ م ا م الفاتح المجانس الزاهد الولع العالم الفقيد كان عالم باللغه والقران و ا ل و ص و ل والسيره يعني حتى لو ا المسلمين اليوم ما في إ ن س ا ن يدخل إ ل ى مكانه هارون ا ل رشيد في علمه ووضعه و ذ و د ه وتغواه و ن و مثل هذا الكلام في عشرات ع ش ر الرؤوس ت ا من الدعاء والمستجيب ن ل المسلمين الشباب المسلم ا ب وبين لكتابات و أ غ ل ا م و ل ر ا ء ا ت وصرافات كلها م س م و م ة خبعت ا ل ج ه ا د من أ ب ن ا م و س ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون ويؤذون الذين يرمزون المطوعين من المؤمنين في الصلغات قالوا أ ن ه م كما امر ا ل ص ف ر ا ء هذه عبارات في ا ل ق ر آ ن وما أ ش ب ه الليل بالبارئ يعني كم التاريخ ي ع ي د ن ف س ه وكانوا ملابطين يجددوا ن ش ا ط ه في كل زمان في كل مكان مستهدفين اهل ا ل إ ي م ا ن مستهدفين فلا ي وصفهم الله جل وعلا ب أ ن ه ليس لهم عهد ولم ا يقف ق ا ل الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لينا ت ا ن ا من فضله و م ص ق ن ا ولا نقولنا من المؤمنين فلما ا ت ا ه من فضله بخلوا به وتولوا و هم و ع ر ض و ن ف ا ع ب ه م نفاقا في قلوبهم إ ل ى يوم القول بما أ خ ل ف و ا الله ما وعدوه و ب م ا كانوا يرددون من صفاتهم أ ن ه م يتوافقون مع ا ل أ ع د ا ء دباه الايمان أ ح ي ا ن ا تكون أ ح ل ا ف مكشوفه قال الله عز وجل أ ل م تردد الذين نائم يقولون لاخوانهم الذين كفروا لاهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطير فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انه لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليبلون الادبار ثم لا ينصرون المنازعون بصفات أ ن ه م يتحايلون على ف ترك الواجبات ا ل ش ر ع ي ة وعلى ر ا ص ل الجهاد في سبيل الله جل وعلا بالنفس أ و بالمال قال الله جل وعلا اُذَلِنِّي وَلَا المناسؤ الصلاة والسلام والجيوش المسلمة مستعدة للقالة مستعدة بتواجهة الكابرين الأربع بالعلى الله المناسؤ للنبي عليه للتخرج تَفْتِنِّي يأتي وتطهرة مستعدة مستعدة يأتي يقول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اذن لي ولا تستني لا تحمل الخروج و ا ل ر و م ا ن لهم ن س ا ء لا أ ص ب ر عليهن اذا ذهبت الى الجار يستر الجد بن غيث ا ل م ن ا ظ ر ن يستاجر يسدد الله هذا الحدث في هذه ا ل ص و ر ة ليقول ص ف ن ا ل م ن ا ظ ر ن في كل زمان و في كل جيل و في كل ه م يقول إ ذ ن لي ولا تستني قال الله جل و علا الا في ف ت ن ة الصغاصور وان جهنم ل م ح ي ط ة بالكافرين وقال الله جل وعلا انهم إنهم يفرحوا يفرحوا بعضهم وجها لانه منافق ليس له شيء يموت من اجله ليس له مبدا ولا دين ولا عقيده فرح المخلفون بمقادهم خلاف رسول الله وكلموا ان يجاهدوا ل ا و ا ل ه م وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنصروا في الحق قل لا وجهنم اشد حرا لو كانوا يفرحون ف ل ي م ح ك و ا قليلا وليبكم كثيرا جزاء بما كانوا يكشفون يعني المنافقين ي ف ي ر و ن من الواجبات ا ل ش ر ع ي ة يهربون من م و ا ج ه ة ا ل أ ع د ا ء ل أ ن ه م حريصين على ا ل ح ي ا ة جبلاء ليس لهم استعداد ل م و ا ج ه ة الموت يفرحون إ ذ ا خرج المجاهدون وتوقوهم مع النساء والصبيان والمرضى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسل و الله وكرهوا ي ي ج ا ه د ب أ و ا ل ه وحسنه في ا ل خ و ف في ح ا ل الجهاد اذا جاء اعداء واحاطوا ب الجيوش ا ل م س ل م ة وتامروا ع على, على شباب ا ل إ س ل ا م المشركون واليهود و ا ل م ص ا ر ى إ ذ ا كان هذا حاله المنافقون ي ك و ن في ق م ة الخوف قال الله عز وجل عن هذه ا ل ص و ر ة ا ل م ض ح ك ة للمنافقين دلك الخوف عند المنافق قال الله جل وعلا ف إ ذ ا جاء الخوف ر أ ي ت ه م ينظرون إ ل ي ك تدور اعينهم كالذي يخشى عليه م الموت يعني هذه ا ل آ ي ا ت تصف المنافقين ب ش د ة الفزع و ا ل خ و ف تدور عيون يعني عيونهم ش ا ف ف ة م ف ت و ح ة لا ت ف ب ت تتزوج غ ل من ش د ة ا ل خ و ف تدور عيونك ح ا ل ا ل إ ن س ا ن ا ل م ص ت ل ح في الرمضه ا ل أ خ ي ر من ش د ة ا ل خ و ف من ا ل و ا ج ه ة لا ك ك ن م ذكرنا لا م و ا ج ه ة إ ل ا على م ب د أ ولا ش ج ا ع ة إ ل ا ب ع ظ ي م ة ولا ثبات إ ل ا على هدف من ا عقيده ا ل م ب د أ ولا ثبات ولا هدف ولا ع ظ ي م ة إ ن م ا هي الدنيا ولا هواء والشهوات و ا ل م ص ا ل ح فاذا جاء الخوف ر أ ي ت ه م ينظرون اليك تدور عيون كالذي يخشى عليه منهن لهم طيب كيف إذا ذهب الخوف يقول حالو؟ المعرك ا ا إذا الخوف انفلال أشيحة على خير. كانوا أصحاب سنة طويلة. في حالة الأمر لسان طويل. في حالة الجهاد والبأسة المحافل والميادين والمشاير أما جاءت الخوف ف في في س سلقوكم بألس سنة ده ألس سنة و طويلة طويل يغيمون ن ذهب على أشيحة خير عن و ز ا ل الحرج س ل ق و ك م ب أ س ر ه ط و ي ل ة أ ر س ل ه ط و ي ل ة ي ت ك ل ب في أ ي اثام و ي ت ك ل ب في أ ي مجال وفي أ ي مولود وفي أ ي ق ض ي ة هم العلماء وهم أ ه ل ه ا وصحابه أ س ل ق و ك م ب أ س ن ة ا ه حداد ا ش ي ح ة على الخير ربنا ق ا ل م ا ولو يؤمنوا فاحبط الله واعماله وكان ذلك على الله يسيرا ثم ذكر الله جل وعلا عن المنافق انشده الخوف يعني الكلام شرف ي ش ت ا ل م ن ا د ق ا ن ش د الخوف المنافق يعني ح ت كُلَّ ح ة ع ل ي هذه م الايه جمله ة خرافه المنازلين فانهم يهتموا بالملبس المشرب ا ا ك ن ل م المسكن و ا ل م ر ا ف ق ومرض الدنيا كلها يحرص على خشيه التركيز والاهتمام إ ل ى درجه الطغيان والعشق و إ ل ى د ر ج ة المجازفه لامر الدنيا لكن أ م ر الاخره ض ا ي ع أ م ر الدين ض ا ي ع لا ي س ت م اولاده بالدين ولا يبقى أ و ل ا د ه بالاهتمام بامر الدين يعني ممكن يوصل أ و ل ا د ه على كل شيء ينفعهم في الدنيا ي ع ن الاكل الجيد والملابس ا ل ج ي د ة والنوم بالطريقه الصحيه ا ل م ر ي ح ة و ا ل م ذ ا ك ر ة و ا ل ج د ي ة بالاهتمام لكن لا يبالي صلى الولد أ ب لم يصل ي ص ل ى في ج م ا ع ة أ م صلى م ن ف ر ي ذ ك ر الله جلاله و عبد الله ج ل و ع ل ا فعلي أ و لم يفعلي هذه أ مره و خ ر ى مع الاهتمام كبير في ج د ا و ل المنافعين يعني هذه م ط ب ع ه منافعين ي ه ت م د زياره صلى الله م قمة في ا ل ع ل ي ة و الهتمام ا إ ذ ا ر أ ي ت ه م في جيبك أ ج س ا م ه م وشيء ا ل ر ع ل ا ل س ا م ي ن عمر ت ب أ ن ان ل إ س ا ن ي ه ت م ب ا ل ظ ا ه ر و اما ل ب ا ط أ أ ن ي ه ت م ب ا ل ظ ا ه ر ه يحتمد زياره هذا خلل في ا ل ت ر ت ي ب خلل في الفهم خلل في الاهتمامات لا يكون هذا خلل إ ل ا من ط ب ا ئ ح اولاد المنافقين يعني من كان ب ه الصفات معناه شارع المنافقين وشارك المنافقين في هذا المستوى ثم ا ل آ ي ا ت وصفت صفات المنافقين ب ج م ل ة ثم ذكر الله جل وعلا للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ميزان ل م ع ر ف ة المنافقين نرجع الى هذا الحد وعن الصلاه ان شاء الله نصف الميزان, الميزان م ع ر ف ة المنافس وهل يمكن لان ايمان أ ن ي ص ف صفة النفاق وهل يمكن لانسان مسلم ان يتم المسلم صفه النفاق و ص ف ة ا ل إ ي م ا ن و اذا تبين من ه فلان منافس ما هو العمل من المنافسين ا ا ل م وما هو ا ف ه و م من يهتم ا ل إ ن س ا ن بالنفاق وهل يستطيع انسان ل إ يحكم على انسان بانه منافس وهل يعلم م ن ا ف س ل ن رب العزه وحده أ م يستطيع انسان ل إ أ ن يعرف المنافقين هذه النقاط نكملها بالايجاز إ ن شاء الله عقب ا ل ص ل ا ة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن